فكيف يكون هذا الملك قد نزل بالفاتحة وخواتيم صورة البقرة؟ وممن أجاب على هذا القرطبي رحمه الله في تفسيره والمعنى أن جبرايل نزل بخواتيم البقرة وبالفاتحة وبالقرآن كله لكن هذا الملك خصه الله بأنه نزل ببيان أجريهما وما فيهما من الثواب وهذا أفضل تخريج للمعنى كما أن عليه الصلاة والسلام جاءه ملك يستأذن ربه أن ينزل إلى السماء فيسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم ويبشر بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ويبشره بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة يغلب على الظن كما تعلم أن الإنسان إذا علم في غالب ظنه أن أحداً ممن حوله يفرح بخبر ما, ما زال يرتقبه فإنه يحب أن يحمل ذلك الخبر إليه فهذا الملك فقه ما كان من مقام رفيع وجليل للحسن والحسين في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن ربه أن ينزل من السماء ويبشر رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وهذا من فقه ذلك الملك ومحبته الخير لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه هؤلاء الملائكة متى يراهم العبد يراهم الكافر ويراهم البار البر عند قبض الأرواح ولهذا القرشيون لما تجبروا قال الله جل وعلا عنهم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا قال الله لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا هذا إجمال ثم فصل جل وعلا قال يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا أي أن رؤية هؤلاء الكفار للملائكة إنما تقع إذا قبضت الأرواح وهؤلاء لا يقبضون أرواح الكفار قبضاً رقيقة إنما يبشرونهم عياذاً بالله بما هم